بوك تو تريسبات سميت ثلاثة عشر ثلاثة عشر داربي بس الأنشطة والأعمال <تصفيق> الأنشطة والأعمال كو <تصفيق> دارمارتا <تصفيق> ماذا تعمل مارتا ماذا تعمل مارتا فينيي سترادا هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر Kur ir Marta? Aina Marta? Aina Marta? Kino? Fiscinema? Fiscinema? Viņa skatās filmu? Hia, tu filman filmen? Hia, filman šehido filmen? Ko dara Peteris? ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر و هو يدرس في الجامعة؟ هو ييدرس في الجامعة وود هو يدرس لغات هو ييدرس لغات؟ Kur ir pēteris? Eina Pieter. Eina Pieter? Kafejníca. Filmakha. Vial makha. Vinš dzer kafiju. Hua yešrabu kawa. Hua yešrab kawa. Kurp viņa laprāt iet. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى, أن يذهبوا؟ <سؤال> إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية فيني لابرات كلاوساس موزيكو هم يحبون سماع الموسيقى, يحبون سماع الموسيقى. Kurp <Ven> viņi iet nelabrāt? Ilē aina lai hibuna an jāzhabū. Ilā aina lai juhibbūna an Uz diskotēku. Ilē disku. Ilā el disku. Viņi dejo nelaprāt. Hum lai juhibbūna ar raksts. Hum lai juhibbūna ar